أين نستغفره بأنفسنا وسيئات أعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم نبعه فما زلنا مع كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدو يحافظه الله تعالى والليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع فضائل أبي طلحة رضي الله عنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف حفظه الله فضل أبي طلحة رضي الله عنه هو زيد بن سهل بن الأسور بن حرام ابن عمرو بن زيد بن منات ابن عمرو بن زيد منات ابن عمرو بن, عمر بن مالك ابن عدي ابن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو طلحة مشهور بكنياته ووهما من سماه سهل بن زيد وهو قول ابن لهيع عن أبي الأسود عن عروة في تسمية من شهد العقبة وقد قال ابن سعد أخبرنا نعن بن عيسى قال أخبرنا أبو طلحة من ولد, من ولد أبي طلحة قال اسم أبي طلحة زيد وهو القائل أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاح صيد قال البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار, ما أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد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 وإن أحب أموالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله أرجو برها ودخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه وروى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بجحفة له وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القدي يكثر يومئذ قوسين أو ثلاثا وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انفرها لأبي طلحة فاشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وهم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب عن متون على متونهما تنقذان القرب بالفتح آه. نعم ماشي تنقزان القرب على متونهما القرب, تفرغ... القرب يعني تحملان القرب على ظهورهما وتثبان بها وثبا نعم. نعم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيآن فتفرغان فتملآنها ثم تجيآن فتفرغانه في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة وروى الترمذي بسنده عن أنس عن أبي طلحة قال رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت جحفته من النعاس فذلك قوله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة وروا أحمد بسنده عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصوت صوت أبي طلحة أشد على المشركين من فئة وروى مسلم بسنده عن أنس رضي الله عنه قال ما قدن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدث أبا طلحة ببنه حتى أكون أنا أحدثه قال فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب فقال ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع تصنع قبل ذلك تصنع قبل ذلك تصنع قبل ذلك, قبل ذلك فوقع بها فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلح أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا قالت فاحتسب ابنك قالت غضبا وقال ترقتيني حتى أطلت تخطو ثم أخبرتيني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دارك الله لكما في غابر ليلتكما أي فيما مضى من ليلتكما قال فحملت قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا والطروق والدخول ليلا لمن ورد من سفر فدلوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة المخاض هو ألم الولادة فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك تعلم يا رب إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى قال تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا قال وضربها المخاضو حين قدم فولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغضو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصادفته ومعه ميسم ميسم ميسم عني ميسم طيب ومعه ميسم فلما رآني حديدا يقوى بها حديدة يقوى بها قال لعل أم سليم ولدت قال قلت نعم فوضع الميسم قال وجئت به فوضعته في حجره ودعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في في حتى ذابت ثم قذفها في في الصبي فجعل الصبي يتلمذها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار الطمرة. قال فمسح وجهه وسماه عبد الله. قول فلكها معناها إدارة الشيء في الفم ومضغه. واما يتلمذها يعني ادار لسانه في فيه أدار فجعل الصبي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 وروا مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدني فنحرها والحجام جالس وقال ثم ب... انصرف إلى البدني فنحرها والحجام جالس وقال بيده عن رأسه على رأسه ولا عن رأسه عن فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم قال احلق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة فاعطاه إياه وروى الحاكم في مستدركه بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد من قتل كافرا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ يومئذ عشرين رجلا قال صلى الله عليه وسلم يوم أحد من قتل كافرا فله سلب السلب هو الذي يكون مع القرن يعني إذا التقى رجلان في المعركة وكل واحد قارن للآخر فالذي يكون معه إن السلاح والثياب والداب بعد رأي الجمهور هذا اسم سلب فهذا لا يدخل في المغنم وإنما يكون هذا خاص بالقاتل إذا قتل كافرا له أن يأخذ هذا ولا يضعه في المغنم على الصحيح نعم وروى ابن سعند في طبقاته بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه صار الصوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين سنة لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى أو في مرض وروا أبو يعلى بسنده عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة قرأ صورة براءة فأتى على هذه الآية إنفروا خفاف وثقالا فقال ألا أرى ربي يستنفرني شابا وشيخا جهزوني فقال له بنوه قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض وغزوت مع أبي بكر حتى مات وغزوت مع عمره فنحن نغزو عنك فقال جهزوني فجهزوه فركب البحر فمات فلم يجد له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد سبعة أيام فلم يتغير وضي الله عنه أرضاه كان عاملا بكتاب الله عز وجل يعني شوف أول حديث وآخر حديث أول حديث أنه لما أنزلت هذه الآية لن تنال البرة حتى تنفقه مما تحبون عمل بهذه الآية وتصدق ببيرحاء وجعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأقربين وآخر حديث لما قرأ انفر قفافا وثقالا فقال ألا أرى ربي أستنفرني شابا وشيخا يعني هذه الآية يأمر يا الله عز وجل فيها المؤمنين بالنفير فقال هذه الآية يخاطبن بها ربي وأنا الآن شيخ فقال جاهزوني وهو على كبر سنه حتى يموت مجاهدا وغازيا كما في هذا الحديث فرضي الله عنه وارضاه فضل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن مرئ القيسي ابن مالك ابن ثعلبة ابن كعب ابن الخزرج الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصار وتقدم في فضائل أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل ثابت ابن قيس ابن شماس ثابت رضي الله عنه من أهل الجنة روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت ابن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فاتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه فقال ما شأنك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمل وهو من أهل الناق فأت الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا. فات الرجل النبي؟ فات؟ لا. ما النبي عندك؟ لا. الرجل. قال فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فات الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى فرجع المرة الأخيرة ببشارة عظيمة. فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار لكنك من أهل الجنة وروى مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية جلس ثابت بن قيس ابن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار وحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، فقال يا أبا عم ما شأن ثابت؟ أشتكي؟ قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد، فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية. ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من اهل النار فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من اهل الجنة وعلى هذا يكون ثابت بن قيس أيضا من المبشرين بالجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة في حياته هذا أيضا يضاف إلى ما سبق ذكره وحصره من الصحابة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجنة وهم أحياء نعم انفاه وصية ثابت بعد موته روى التبراني بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد تحنط ونشر أكثانه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء وأعتذر مما صنع هؤلاء فقتل وكانت له درع فسرقت فرآه رجل فيما يرى النائم فقال إن درعي في قدر تحت الكانون في مكان كذا وكذا وأوصاه بوصايا فطلبوا الدرع فوجدوها وأنفذوا الوصايا نعم يعني هذا الحديث في فضل ثابت بعد موته يقول انس انه تحنط يوم اليمامة الحنط اللي هو ما يخلط بالكفن من الطيب يقول وكانت له درع درع هو القميص الذي يلبس في الحرب قميص من حديد فسرقت فرأه رجل فيما يرى النائم فقال الى اخره فقال في قدر تحت الكانون الكنون هو الموقد الذي يشعل نارا لكن هذا لا يؤخذ منه ان المنامات يثبت بها الحكم الشرعي او ان المنام ينبغي ان يبنى عليه في الحقيقة يعني ما فيش واحد بيجي يقول ايه إن هذا تحقق فإذا رأى الإنسان في منام عنه فلانا سارق يبقى هو السارق لا يعني هذه وقعت عين ولا يدرى يعني ملابسات هذه القصة وهل الصحابة أو الذين ذهبوا اتهموا هذا الرجل فمنهم وجدوا الدرا تحت القانون الشاهد إن هذا لا يؤخذ منه أن من رأى رؤية ينبغي أن يبني عليها في الحقيقة لأن هذا يفتح باب شر نعم. فضل أبي ذر رضي الله عنه هو أبو ذر الغتاري مختلف في اسمه واسم أبي والمشهور أنه جندب ابن جنادة ابن سكن روى أحمد بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر ما أظلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء يعني حملت الأرض من ذي لهجة اللهجة هي نغة الإنسان وكلامه أصدق من أبي ذر رضي الله عنه هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه أنه صادق في كلامه نعم. إسلام أبي ذر رضي الله عنه روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بلغ أبا ذر ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم اتني قال فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر فقال ما شفيتني مما أردت ما شفيتني مما أردت نعم فقال ما شفيتني مما أردت فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة الشمال هي القربة من الجلد تكون صغيرة وبالية في نفس الوقت يعني قديمة يعني فات المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل فرآه علي فعرف أنه غريب فعرفه. فعرف أنه غريب فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمس فعاد إلى مطجعه فمر به علي فقال أما نال للرجل أن يعلم منزله فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فقام معه ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت ففعل فأخبره قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي ففعل فانطلق يكفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قام القوم فضربوه حتى أجعوه وأتى العباس فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار؟ وأن طريق تجارتكم إلى الشام فأنقذه منهم ثم عاد من الغدل مثلها فضربوه وفاروا إليه فأكب العباس عليه وروا مسلم بسنده عن عبد الله بن الصامد قال قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرامة فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا فأقرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس فجاء خالنا فنفى علينا الذي قيل له يعني ذكر أو الذي قيل له يعني هؤلاء القوم الذين حسدوهم قالوا له أنت عندما تخرج هذا الولد ابن أختك اللي هو أنيس يذهب إلى زوجتك آه يعني... نعم قال فقلت له أما ما مضى من معروفك فقد قدرته ولا جماع لك فيما بعد فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها السرمة و... هي القطعة من الإبل والعدد القليل منها يسمى سرمة نعم وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي قال فانطلقنا حتى نزلنا بحضره مكه فنعثر انيس عن صرمتنا وعن مثلها فاتى الكاهن فخير انيس فاتانا انيس بصرمتنا ومثلها معها قال وقد صليت يا ابن وقد صليت يا أخي قبل أن القى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين قلت لمن؟ قال لله قلت فأين توجه؟ فأين توجه؟ توجه؟ توج فأين توجه؟ قال أتوجه حيث وجهني ربي أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلون الشمس فقال أونيس إن لي حاجة بمكة ففني فانطلق أونيس حتى أتى مكة فرأف عليا، ثم جاء فقلت ما سمعت، قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله، قال قلت فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر وكان ونيس أحد الشعراء. يال مش مش عليا هذا؟ عليا فرأف, فراف عليا علي. نعم نعم. قال فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراف علي ثم جاء فقلت ما سمعت قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله قال قلت فما يقول الناس قال يقول شاعر كاهن ساحر وكان أنيس أحد الشعراء قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعد أنه شعر والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون قال قلت فاكفني حتى أذهب فانظر. قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابق فأشار إلي فقال الصابق فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشي مغشيا علي مغشيا علي قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها ولقد لبثت يا ابن أخي ثلاثين بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عقن بطني عقن بطني عقن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع سخفة جوع. الرق, الرق يعني والهزال نعم قالت بين أهل مكة في ليلة قمراء اضحيان اضحيان يعني مضيئة مم اذ على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد وامرعتين منهم تدعوان إسافا ونائلا مع قلمة اذ ضرب على أسمختهم لاستماخ الأذن كما قال الله عز فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا والمراض المراضي المراضي ناموا يعني اذ ضرب على أسمختهم يعني ناموا فما يطوف بالبيت أحد نعم قال فأتت, فأتت علي في طوافهما فقلت أنكح أحدهم الأخرى قال فما تناهت عن قولهما قال فأتت علي فقلت هن مثل الخشبة هن, هن, هن مثل الخشبة فقلت هن مثل الخشبة غير أني لا أكني الهن اللي هو إيه هنا يعني كل شيء وأكثر ما يكن به عن الفرج يعني هذه الكلمة بيصب بها إيه أبو ذر رضي الله عنه إسافا ونائلة فالأول قال هاتين المرأتين أنكح أحدهم الأخرى فما تناهت عن قولهم يعني ما زالت تطوفان بالبيت وتذكران فأتت علي فقلت أهل مثل الخشبة غير أني لو كان يعني إيه أه يعني قالك قالي لفظ الصريح يعني. نعم. قال تولولان وتقولان لو كانها هنا أحد من أنفسارنا. تولولان جاء الصوت إيه المتتابع بالويل والاستغاثة. يعني كلمة تولولدت إيه عربية. آه فانطلقتا تولولان. نعم. فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم و بكر وهما هابطان قال ما لكما قالت الصابئ بين الكعبة وأستارها قال ما قال لكما قالت إنه قال لنا كلمة تم الفمي يعني عظيمة لا شيء أقبح منها وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجرة وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من من حياه بتحية الإسلام أول من حياه فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك ورحمة الله ثم قال من أنت قال قلت من غفار قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته فقلت في نفسي كارها أن انتميت إلى غفار فذهبت آخذ بيده فقعدني صاحبه قد عني صاحبه فقد عني فقد عني صاحبه وكان أعلم به مني يعني رد يده عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه ثم قال متى كنت هنا؟ قال قلت كنت هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم قال فمن كان يطعمك قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عقنو بطني. عقنو بطني. بطني. وما أجد على كبدي صخفة جوع. قال إنها مباركة. إنها طعام طعم. فقال أبو بكر يا رسول الله، إذا لي في طعامه الليلة. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر، وانطلقت معهما. ففتح ابو بكر بابا، فجعل يقبد لنا من ذبيب الطائف، وكان ذلك أول طعام أكلته بها. ثم غبرت، ثم غبرت ما غبرت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبرت عن بقيت ما بقيت. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يفرب فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم قال فأتيت أنيسى فقال ما صنعت قال قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت قال ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما في أبدها فاحتملنا نعم فاحتملنا حتى أتينا قومنا بعدها فإني قد أسلمت وصدقت فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم وكان أمهم إيماء ابن رحدة الغثاري وكان سيدهم وقال نصفهم إذا قد وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي وجاءت أسلم فقال يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلم عليه فأسلموا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله فضل بالدهداح رضي الله عنه هو أبو الدهداح الأنصاري حليف لهم قال أبو عمر لم أقف على اسمه ونسبه أكثر من أنه من الأنصار حليف لهم قال أبو عمر لا. قال أبو عمر لم أقف على اسمه ونسبه أكثر من أنه من الأنصار حليف لهم روى عبد بن حميد بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لفلان نخلة وإنما أقيم حائطي بها فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها يعطيني فأمره أن يعطني إياها حتى أقيم حائطي بها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطيها إياه بنخلة في الجنة فأبى فأتاه أبو الدحداح فقال بعني نخلتك بحائطي قال ففعل. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها فجعلها له وقد أعطيتكها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة قالها مرارا قال فأتى امرأته فقال يا أمة الدحداح اخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة فقالت ربح البيع أو كلمة تشبهها أما قول النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح في الجنة العذق بالكسر هو العرجون الذي يكون على النخلة بما فيه من الشمارين اما بالفتح العذق فهو النخلة نفسها واما رداح يعني ثقيلة مظلمة لها انبعاث يعني هذه النخلة التي اشتراها ابو الدحداح رضي الله عنه ودفع ثمنها بستانا كاملا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل اعطيها اياها بنقلة في الجنة فابا الرجل فاشترى ابو الدحداح بحائطه يعني طبعا هذا طبعا من توفيق الله عز وجل لابو الدحداح ومن ساعة افقه ورجحت عقله انه يشتري هذه النخلة التي في الجنة بحائطه الذي في الدنيا فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه ما قال كم من عذق رداح في بعض روايات دواح كم من عذق دواح والدواح اللي هو العظيم شديد العلوم وكل شجرة عظيمة يطلق عليها دوحة كم من عذق رداح أو دواح لأبي الدحداح في الجنة قالها مرارا نعم. وروى مسلم بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحدا ثم أتيا بفرس عري فعاق له رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه. نسعى خلفه قال فقام رجل فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلا في الجنة لابن الدحداح أو قال شعبة لابن الدحداح